بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم تَكذُ السمواتُ ييتَفَ الطَّرنَ مِ فَوْوقٍِ يكادُ السمواتُ ييتَفَقْنَ مِْ فَوبِهِ وَْمَدائكَةُ يُسَِّعونَ بحَمدِ رَبِّهِم وَيَسْتَّعونَ لِمَم كَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ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 يوم الجمال غيب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله لَجعللَهُم أَُّتَ وَاحيدَة ولكن يدخل من يشاء في رحمته وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وما اختلفتم فيه من شيء حكمه الى الله ذلك الله ربي عليه توكلت واليه انيب ذلك الله ربي عليه توكلت واليه انير, أنير فاطم السماوات والارض اعطي جلَك مِن أأَمفُوسِكم أأَزوااجَ وَمِنَأََّام أأَزوااج لَك إنِأَمفُوسِكم أزوااج وَمِأَام أزواج يذرَأُكم في يزْرَأُكمْ فيلَكَث شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والارض يا يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر يا يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ عَلَيكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّارَهُ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 113. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 114. والذي أوحينا إليك به 117. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 118. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله يجتبي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى وَإِن الذيينَ أُورِثُ الكتابَ منِ بعضِهمْ لَ في شَكم مِنهُ مريب وَ الذيينَ أُِث الكتاب بعضهَِّ في شَكم مِهُ مريب فَلذلكَ فَدَ فذ وَاسقمكَم أم واستقم كما أُمِر ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وكل آمنتم بما أنزل الله من كتاب وكل وامرت لأعدل بينكم وامرْت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم تَرَنَّنَ لَنَا وَبَيْنَكُمْ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدَمَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ والذين يحادون في الله من بعد ما استطير له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعه قريب يستعجل بها, بها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق, ويعلمون أنها الحق ألا الذين يمارون في الساعه في ضلال بعيد الا ان الذين يمارون في الساعه في ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله لطيف بعباده يرزق من مشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز من كان يريد حفظ الاخره نجد له في حفظه من كان يريد حفظ الاخره نجد له حرفه. ومن كان يريد يُرِيدُ حَرْفَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيرٍ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْفَ الدُّنْيَا أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم وان الظالمين لهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ترى الظالمين وَمُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لهم ما يشاءون ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربا قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربا ومن يقترف حسنه نزيد له فيها حسنا ومن يقترف حسنة ن له فيه خصن إ الله غَفون شَك إ الله غَفون شَب أَمْ يقول نَفَرلَ الله كَذبَ مْ يقول نَفَر الله كَذب فإ شَئِلههُ يَخِمعَ قَلبِك أي قلبك وينصر الله الباطل ويحك الحق بكلماته وينصر الله الباطل ويحب الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ بفضله ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد والكافرون لهم عذاب شديد وَلَوْ بَسَقَ اللهَّهُ الرزْقَ ل ععبادهِ لَغَوْف الأْرض وَلَ يَُزِلُ بِقَدَرَّا يَشَاء وَلَبَسَقََِّّزْقَبادهِ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنْشِرُ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنْشِرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن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 لَٰكِنَّ كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله من ولي ولا نصير وَمنِ آيات الجارف البحكَ الأ وَمنِن آيات الجواك البحك الأام إ يشأسكنّ ح فَ يغ النَّورَكد على الهر إ يشأسكين الر حفَ يق النَّكد على وهره إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ إِ فِي ذَلِكَ لآياتةِ لكُلِ صَبار شَكُ أَوْ يُوبِقُوه بِمَا كَسَبُ وَيَعْفْوًا كَثيد أَْ كَسَبُوا وَيَفْوًا كَثب وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حَصِيرٍ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حَصِيرٍ فَمَا آتَيْتُم مِّن شَيْءٍ فمتاع وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والَّذينَ يَتَنبونكَبَ إَإِثْمِ وَْفَواحِشَ وَإِذا مَا غَضبُهُمْ يَفِرُون والَّذين والَّذ نَْتَجَابوا لِرَبِّهِم وَأَقامَامُ الصَّلاةَ وَأَمُّهُ شُورَابَينَهُم وَمَِّا رَزَقُنَهُ يفِقُون والَّذ نَتَجَابُ والذينَ إذا أصابهُ البَيهُم ي تَصِون والذينَ إذ أصابهُ البَيهُم ي تَصون وَوجذ أسيَئةٍ سَئَةُ ممثلها وَ أسية سيئَة, سيئة, مثلها وجزاء سيئة, سيئة فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَح فَأجْرُهُ عَلَى الله فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَح فَأجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ انتَصَرَ بعد ظلمه ما عليهم مِنْ سَبِيل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 اولائك لهم عذاب اليم اولائك لهم عذاب اليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ولمن صبر وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن نَّاصِرٍ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلى مرد من سبيل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 وَقَا الذينَ آممَنُوا إِخَاسِرين الذينَ خَصِعُ أَمْفُسَهُمْ وَأَهلّم يَوْمَ القِيامَ وَقَا الا ان الظالمين في عذاب مقيم الا ان في عذاب مقيم وما كان لهم من اولياء ينصرونهم فما له من سبيل ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله استجيبوا لربكم من قبل أن يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ما لكم من ملجأ يومئذ وما فَمَا من نكير فإن فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإنا وإن تصلهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور وإن تصلهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض إِنَّ اللَّهَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا ويهب لمن يشاء الذهب وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير إنه عليم قدير وَم كانَ لِبَشَدٍأَ يُكَّمَهُ اللهَّ إِللاا وَحيا أَوْ مور إ حجَابٍ أَوْ يوسِلَ رَرسول وَل او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه ولي حكيم انه ولي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا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 ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور